إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أقفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَصْقُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَمَسُّقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَمَسُّقُونَ لَكُمْ أَيْنِيَاهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلهَّهُ بِمَا تَعمللونَ بَص قَدَ كََت لَكُمْ أُسوَةٌ حَسَنَةُافِي إبَ غَهِ مَ وََّذينَ مَعَهُ إِقَا لِقَوْمِهِم إِذ قَاوا لِقَوْمِهِم إَّا مُرآ وَمَِّا تَبُدُونَ مِدُون اللهِكَ فَرنَابِكُم وَبَدَ بَنَناَا وَبَنَكُم اللذاَوَ وَبَدَ بَينناَا وَبَْنَكُمُ اللَّادَوَةُ وَالبَوقُ أَبَدًا حَاتُ مِنوا بالِاللَّ وَحدَو إَِّا قَوْلَ إبَ رهِيمَ لِأَبِي إَِّا قَوْلَئبَهِي مَ لأَبِيهِلَ أَستَعْ خِ وًَا وََّ لَكَ وَمَا أَمِْكُ لَك مِنَ اللهِ من شَيْه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 يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موتة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مَا دِيَارَكُمْ أَن تَتَبَرَّهُمْ أَن تَتَبَرَّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدين يَارِكُم وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَن يَتَوَلّهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ذَٰلِكَ أَقْبَلَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَن تَحَنَّثُوا فَمَن تَحَنَّثُوا نَّظَرَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فَاِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكِوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَالَّذِينَ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 لَمَّا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ات يبايعك على الا يشركنا بالله شيئا يبايعك على الا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يذيني ولا يقتلنا اولاده ولا يقتل ما أولاده ولا يأتي نبي ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فما واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قَوْمًا غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره